يا رب نور قديم استغفر اللهmanirrahim voodoo. In the You come. I'm mm -hmm. Vagyis Yeah. doesn't the... في <تصفيق> سر Won't callin' <laughs> God, am إن هذا I'm dead. Ah! oo on No, let do you Come <laughs> on. اذا بسم من قوله صالحا <تصفيق> أنت لا <تصفيق> من كذا غير بعيد فمن كذا غير بعيد ونجن دو زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ لَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَ and <laughs>